يجيب السفر طاريك يا حي الطاري ونا بين تغميض العيون مدامعها غريب السفر والأغرب احساسها الناري يا كم ناس فرقها ويا كم ناس جمعها فعلا الرغم من كمية الكبت الجباري يبين شعور الناس لما توادعها ونا على بكيت البكي صدقي وإصراري أحسني أنظف خلق ربي وأرواحها ترى الشاعر لي أحب ينجن ويماري مثل من معثر وهو يبغى يوزعها أحبك وذا ماكن داري أنا داري أنا كل يوم أقولها لو ما تسمعها حبيبي حبيبي للوفا باية وشاعري تخون منفوس ما لقت شيء يمنعها هداياي كتبي باقي اغراضي اشعاري اذا انفترقنا طالبك لا تقطعها تبرع بها لو من ترغب ونظاري لعل وعسى تلقى لها ناس تنفعها